ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 نفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير, الطير أَوْ تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير